التدخين سيره تشريعيه الاول سيد الفواتح حتى مثل العراق التعزيه يوزعوا جكايه لا لا لا طبعا من زمان يوزع جكايه سموه المقوي المقوي وين ليشرب المقوي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين من فروع مسألة القبلة المساله الثامنه بحسب ترتيب سيد العرواه وقد ذكر فيها اذا ظن بعد الاجتهاد والفحص ان القبلة في جهة فصلى الظهر اليها ثم تبدل ظنه إلى جهة أخرى وقت إتيان العاصر وجب عليه إتيان العاصر إلى الجهة الثانية وهل يجب عليه إعادة الظهر للجهة الثانية أم لا الأقوى بحسب نظر سيد العروه الأقوى وجوبها إذا كان مقتضى ظنه الثاني وقوع الأولى مستدبران أو إلى اليمين أو اليسار وما اذا كان مقتضاه يعني مقتضى الظن الثاني وقوعها ما بين اليمين واليسار فلا تجب الاعاده وقد افاد سيدنا قدساسرهو في شرحه الانيق على العروه أن الباحث يعتمد على تحليل عنوان التحري الوارد في صحيحه زرارة حيث ورد فيها يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة فهل التحري ملحوظ على نحو الموضوعية أم ملحوظ على نحو الطريقية أم أنه تنزيل في مقام الامتثال فهنا تصورات ثلاثة التصور الأول أن التحري ملحوظ على نحو الموضوعيه بمعنى أن التحري المكلف لجهة القبلة موضوع لوجوب الصلاة إلى تلك ال جهه وافقت ام اخطات فان نفس التحري موضوع لوجوب الصلاه الى الجهه التي تحرى اليها فبناء على ذلك يكون التحري ماخوذا في وجوب الصلاه على نحو موضوعية وهذا يعني أن المكلفة إذا تحرى في صلاة الظهر وشخص أن القبلة شرق ولكن عندما فرغ منها تحرى فشخص ان الجهتين في صلاه العصر شمال فكل من الصلاتين صحيحه لان التحريم الحوض على نحو الموضوعيه فما صلاه ظهران لا يجب اعادته عندما تحرى جهه ثانية في صلاة العاصر وإن قلنا فهو التصور الثاني أن التحري ملحوظ على نحو الطريقية المحضاة فالمدار على القبلة الواقعية والتحريم مجرد طريق لا أكثر فبناء على ذلك إذا تحرى ثانية بعد صلاة الظهر وشخص أن القبلة جهة أخرى فهو بتحريه الثاني يخطئ تحريه الأول وان الصلاه التي صلاها قد صلاها مستدبرا او الى اقصى اليمين او اقصى اليسار فمقتضى ذلك شنو وجوب اعاده الظهر الى الصلاه عفوا الى الجهه الثانيه هذا كله واضح الكلام كلام في التصور الثالث اللي السيد الخوي احدثه من بين كلمات الاعلام كلمات الاعلام مقتصرة على ان التحري اما على نحو الموضوعية او على نحو الطريقة السيد الخوي قال لاك وعندنا احتمال ثالث التصور الثالث بحسب تعبير المقرر لا هذا ولا ذاك وانما هو min baabil iktifai bil-mithaal al bil-imtithaal al min ghayri nabarin ila al-lawazim liyaktadii fasad maa sadara bimujib al-ajtihadil awwal wa muhassalu kalamihi أن التحري ليس إمارة ولا طريق لا على نحو الموضوعية ولا على نحو الطريقية وإنما التحري تنزيل ظاهري في مقام الامتثال مثلا إذا وجب على المكلف صلاة الظهر فصل وبعد فراغه شك في أنه ترك ركنان أم لم يترك ركنان فأجرى قاعدة الفراغ في صلاته فالصلاة التي جرت فيها قاعدة الفراغ نقول عنها بأنها شنو تنزيل ظاهري في مقام الامتثال أي أن الشارع نزل مجرى قاعدة الفراغ منزلة الامتثال اليقينين لا أن قاعدة الفراغ إمارة كي نبحثها لأنها ملحوظة على نحو الموضوعيه أو الطريقية بل نقول مجرى قاعدة الفراغ امتثال تنزيلي في مرحلة الظاهر من دون أن يكون لهذا التنزيل لوازم لماذا؟ لأنه ليس إمارة كي تكون بل هي حجة في مثبتاتها ولوازمها بل هي مجرد أصل عملي وإن كان أصلا عمليا محرزا تنزيليا وليس شنو وليس أصلا عمليا صرفان إلا أنه ليس إمارة كي يقال بحجيته في مثبتاته ولوازمه فكذلك الأمر في المقام وهو أن من تحرى القبلة عند صلاة الظهر وشخص انها شرق ثم تحرى القبلة عند صلاة العصر وشخص انها غرب او شمال فحينا ليس التحري الا ان الشارع قال الصلاة المتحرى قبلتها امتثال تنزيلي في مرحلة الظاهر من دون نظر إلى اللوازم فبناء على هذا الاحتمال الثالث الذي طرحه سيدنا قدس سره هل تكون الوظيفة إعادة ما صلى ظهرا إلى الجهة متحرى إليها ثانيين أو الاكتفاء والاتيان بصلاه العصر فقط فهنا أفاد قدس سره قال قد يقال بفسادها يعني بفساد شنو الظهر نظارا إلى العلم الإجمالي ببطلان احدى الصلاتين. بالنتيجة ما دام التنزيل تنزيلا ظاهريا فهو لا يغير الواقع فلا محال القبل إحدى الجهتين ومقتضى ذلك العلم الإجمالي وبطلان احدى الصلاتين بل العلم التفصيلي مو بس اجمالي بل العلم التفصيلي ببطلان صلاه العصر اي لو صلى العصر الى الجهه الثانيه لقطع ببطلانها اما لفقد القبله او لفقد الترتيب فلا مناص من من إعادة الظهر إلى الجهة الثانية فرارا من مخالفة العلم المذكور ثم أضاف عبارة هذه العبارة شوية خلقت لنا مشكلة قال فإنها سح افتهمنا أنه يعيد الصلاة الظهر بما بالعلم اجمالي بس اضافه العباره فانها اي لزوم الاعاده مدلول التزامي لما دل على وجوب الاجتهاد وان لم يكن من لوازم نفس الاجتهاد لوازم فإنها مدلول التزامي لما دل على وجوب الاجتهاد وإن لم يكن من لوازم نفس الاجتهاد ومقصوده من هذه العبارة أن الدليل الدال على كفاية التحري كما في صحيحتي زرارا يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة له يعني لهذا الدليل مدلول التزامي ومدلوله الالتزامي أنه إذا تحرّ القبلة في جهة فما اتى به من عمل إلى جهة أخرى فهو باطلون كما لو دفن ميتان أو ذبح دجاجتان أوصلا صلى فإن أي عمل رتبه على غير ما تحرى فهو باطلون وهذا شنو مدلولون التزامي لنفس دليل يجز التحري وليس مدلولا لنفس التحري فإن التحري الخارجي مجرد شنو؟ مجرد أصل عملي ليس حجة في لوازمه إلا أن الدليل الدالة على الاجتزاء بالتحري من الإمارات نفس الدليل فهو حجة في لوازمه وبما أن من مداليله الالتزامية وجوب الإعادة لاي عمل نحو جهه غير ما تحرى فلا بد من ال هذا شنو الكلام هذا الكلام جاب بعنوان قد يقال انه يجب الاعاده دير بالك يا لويي هنا انت بعد عاقل فاقط خليك هنا شي يقول خوي هذا قد يقال قال وفيه هو قاعد يرد على هذا الكلام لو صح ذلك كان مقتضى إعادة الثانية أيضا إلى الجهة الأولى مو بس يعيد الأولى أجاب. إلى الجهة الثانية بل يعيد الثانية أجاب. إلى الجهة الأولى لعين المناط الذي من اجله اعاد الاولى شنو المناط اعني العلم الاجمالي الذي مرجعه لدى التحليل الى شنو الى العلم اجمالا ببطلان احد الاجتهادين بالنتيجه احد التحريين باطل فمقتضى العلم الاجمالي ببطلان احد الاجتهادين وان القبله في احدى الجهتين هو انه لا بد من ايقاع كلا الصلاتين بكل من الجهتين تحصيلا للفراغ لازم نقول يقينين معا للفراغ اليقيني ولا تكفي إعادة الأولى بمفردها كما لا يخفى شنو هالكلام؟ يلا أريد فرد واحد ذكي فطن يعبر هذا نهر عبارة شوني عبارة شلون خيانة تقول هذا كلام على العلم الإجمالي تقولوا الكلام على المد والالتزام شلون هاي الطريقة يلا حلها إلينا ها ليش فإذا غمضنا النظر عن العلم التفصيلي بترضوا مثلا مو مترتبتين نفترض دون الان حل المشكله في مثال بس ما تحلوا اصل المشكله افترضوا ان الصلاتين غير مترتبتين شخصا ان القبله شرق صلى الظهر والعصر ثم شخصا ان القبله شمال قام قضى جنوب صلاه الفجر مثلا الآن شي يسوي فحلوا المشكلة الآن جوهريا نا في المثال الجليل الأول بعد بطان التحري المدول الارتزام له هو وجوب لعادة فطر المدول والان Rights اللحظة الأول فالآلي هو الثاني فطر ما استقر عليه هو الدليل الذي يجaret به تحري ثاني لا التحري الأول فإذا جرى الدليل الثاني إذن إذا ثبتنا أن هناك مدول الارتزام له فحين أدم غاية ما يقتضيه المدول الارتزام هو يعادة الصلاة الأولى أثانية <تصفيق> فما اجاب به السيد قال ان قلت قلت ان مقتضى المناط المذكور اعاده الثانيه الى الجهه الاولى ايضا مقتضى التحرر الذي استقر على المكلف والذي لا تنتبه بين التحرر يعني فلما سقط تبقى الثانيه فقط يعني الاجمالي ما ما ورق يعني كلك ها <تصفيق> <تصفيق> خو شلون؟ تنزيل بطلع. بطلع. نعم يتبين له صحيح نعم يعني ظن ظنه على التحديد يعني ما دام هو تنزيل يقول ظاهري يقول يقول ما دام هو الان نتكلم هنا على التنزيل الظاهري صح لو لا هذا مو تنزيل واقعي فمعناه هو يعلم اجمالا بأن القبلة في إحدى الجهتين، لو ما يعلم،, لا لا يعلم. ما يعلم؟ أطعان يعلم أن القبلة في إحدى الجهتين. هذا التحري الثاني غير تنزيل ظاهري. وانتوا لا لا تخلو تنزيل واقعي. الآن الشارع قال الصلاة المتحرّة إلى قبلتها منزلة منزلة الصلاة، بس ما زال ما غير الواقع، صح لو لا. اذن العلم الاجمالي بان الصلاه في... بان القبلة في احدى الجهات خب ما زال باقي <تصفيق> جواب ما زال باقي لو. لا انا ما غيرت الواقع فالعلم الاجمالي بان الصلاه بان الكعبه في احدى الجهات خب ما زال باقيه <تصفيق> رفع التحر الأول مو كلامنا كلامنا العلم الإجمالي موجود لو مو موجود اتكلم <تصفيق> الاخ هالأخوك يتكلم بعض الأعاظم بعض الأعاظم العلم الأخ... الأخ... <تصفيق> <تصفيق> الإجمالي موجود لو مو موجود العلم العلم لا <تصفيق> شويه نسامح نسامح بالنتيجه انا اعلم بان الكعبه في احدى الجهتين لولا فاعلم بان احد التحريين باطل لولا لا ادري ولكنه غايته انه تنزيل ظاهري ما يغير الواقع بالنتيجه ما زال يعلم ان الكعبه في احدى الجهتين شنبعد هو غير وغير رن والتحرموه قاطع ظن غير ظن بأن القبلة الآن شنو شمال وزال الظن بأنها شرق مو أكثر من هذا عمخم ما زال يعلم بأن الكعبة إحدى في هاته إن حل تفصيلين هل لوجدانن يعني لا الحكمي بعدما بعد الشارع عليا الشاه الضد هو الذي استقر عليه يرتفع التعبد بالضم الأول اصلا خوش شو تقول يا شيخ عبد الله اخوه يعني هل الذي يوجب هو ما عند علم خلوا ما بعد الامتثال يا شيخنا الان يريد يمتثل خلوا ما بعد الامتثال كلامنا الآن ما قابل ما عند علم اجمالي رجعت إلى نعم والتحريان مجدان وذلك أن التحري فإذا فحص مرة ثانية ووجد أن هذا هو الأحرى لا يمكن أن يبقى عنده الاحتمال آخر حتى يعني لا يبقى لأنه ظن شيخنا خب مو قاطع حصل لديه قاط حتى لا يبقى الاحتمال لا لأن عنوان التحري أدري عنوان التحري غير احتمال الأحراب حسب اجتهاده بس خغايته الظن خب مو القاطع له قاط خب صار من باب العلم بعد من باب التحري لكن بعد أن يحصل له ذلك المصداق الآخر للتحري فزال الاحتمال الأول لو لا عنده لا يمكن أن يجتمع تحريان ما نتكلم في تحريان الاحتمال الأول زال لو ما زال باقي, في النفس ما زال باقي. خوفه إذاً بالنتيجة الواقع خوف ما تغير <تصفيق> الواقع ما تخيل ما تغير صح خوف العلم الجمالي ما زال شنو <تصفيق> باقيا لكن الكلام في أن الضلان هو ناحية الضلان أحد التحريين الغصين ما نتكلم من هذه الناحية نحن سألنا العلم لإجبالي ما زال باقيا أو انتفى العلم لإجبالي بأن الكعبة في إحدى الجهتين ما زال موجودا أم انتفى ما زال موجود جزاكم الله خيرا زين هذا يبشر يبشر بالخير ويطبئن القلب أنكم تعبرون النهر ويلاحظ على ما أفيد أنه لا يمكن الجمع بين الجهتين فإما أن نقول بأن لدليل التحري مدلولا التزاميا وهو بطلان الآثار التي رتبها على تحريه الأول أو لا نقول واحدة من اثنتين فإن كان لدليل التحري هذا المدلول الالتزامي وأن المدلول الالتزامي حجة إذن فقد انحل العلم الإجمالي جنو حكمان نظير أي علم إجمالي آخر تقوم حجة في أحد طرفيه بلا معارضين نظير ما لو مثلا ترددت القبلة بين جهتين وقام خبر ثقة على على أن القبلة في جهة من الجهة فإذا العلم الإجمالي ينحل حكمان فاذا التزمنا ان لدليل التحري مدلولين التزاميين وهو ان كل عمل اتى به على طبق الجهة الاولى التي تحرى اليها فهو باطل اذن العلم الاجمالي شنو انحل حكمان ولم يلزمه شرعا الا إعادة الاولى إلى جهة الثانية فالعلم الإجمالي ما زال موجودا لكن شنو لا منجزية لك وأما إذا قلنا بأن دليل التحرير ليس له هذا بل ليس له هذا مدلول الالتزام فالعلم الإجمالي قائم منجز ومقتضى منجزيته هو جنوب إعادة الثانية إلى الجهة الأولى وإعادة الاولى إلى الجهة الثانية فالجمع بين الأمرين في هذا الكلام غير صناعيين إذن فبالنتيجة ما أجيب به عن تصور بجعل مناط الاعاده هو العلم الاجمالي غير ما فرض في التصور وهو وجود الاحسان المدلول الالتزامي هذا بحسب مقام الثبوت واما بحسب مقام الاثبات فالمستظهر هو الاحتمال ثاني وهو ان التحري ملحوظ على نحو طريقي والوجه في ذلك قرينه لفظيه او قرينه ارتكازيه اما القرينه اللفظيه فهي نفس عنوان التحري فان نفس عنوان التحري ظاهر ظاهر عرف في انه شنو من العناوين الاليه الطريقيه محضه واما القرينه الارتكازيه فهي ما اشار اليه جمع من الاعلام منهم سيدنا قدس سره انه لا يحتمل بحسب الارتكاز المتشرعي ان تختلف القبله باختلاف التحريات وأن تختلف القبل باختلاف المكلفين فيصلي زيد إلى جهة وبكر إلى جهة أخرى وكلاهما إلى قبلة أو أن زيد يصلي المغرب إلى جهة والعشاء إلى جهة والجميع إلى قبلة فحيث إن هذا غير محتمل بحسب الارتكاز المتشرعي كان منبهان أحسن على أن المتلقى من عنوان التحري لدى المتشريع أنه على نحو الطريقة المحضى ممتاز طبعا هذا كله إذا كشف أنه يعني بتحريه الثاني اذا كشف انه بتحريه الثاني استدبر او اقصى اليمين او اقصى اليسار واما اذا كشف انه بينهما فمقتضى القاعده صحه صلاتين لما سبق من ان ما بين المشرق والمغرب قبل زين مسألة تاسعة مسائل سهلها الأيام لطيفة سندويشات خفيفة إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أخرى بأن صلى ركعة إلى جهة الشرق وفي أثناء الصلاة تحرى وهو يصلي فشنو؟ فانقلب ظنه إلى جهة أخرى إن قلب إلى من قلب ظنه إلا إذا كان الاول إلى الاستدبار أو أقصى اليمين أو أقصى اليسار فإنه يستأنف صلاته لانكشاف أن الركعة السابقة كانت فاسدة المسألة العاشرة خلاص استزق بالركعه السابقه والان الركعه الثانيه صليها لكن الى لكن صيحة. اذا قلنا بأن... وإذا قلنا بان التغير يغير هيئه الصلاه واذا قلنا بان التلفيق في النيه في صلاه واحده مبطل وإذا خرب هذه بعد فتح باب الاحتمالات هسه امشي على المشهور امشي انزل مسألة العاشره يجوز لاحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد مقصودة بالمجتهدين يعني شنو باب القبلة يعني, يعني واحد يرى هذه الجهة واحد يرى هذه الجهة يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما وين ما بين المشرق والمغرب وكانه اختلافا يسيرا أيضا بحيث لا يضر بهيئة الجماعة أما القيد الأول فواضح لأنه إذا كان اختلافهما بالاستقبال والاستدبار أو باقصى اليمين وأقصي اليسار فالمجتهد المأمون يرى بطلانه صلاة الإمام حتى في حق الإمام باعتبار أن تخلف القبلة مما يوجب بطلان الصلاة بمقتضى حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمسة وأحدها القبلة وأما القيد الثاني وهو أن لا يكون الاختلاف فاحشان لأن الاختلاف الفاحش وإن كان كلاهما ما بين اليمين واليسار إلا أنه مانع من صدق الاقتداء عرفان حيث إن المدار في صحة الجماعة صدق الاقتداء عرفا بأن يكون المأموم خلف الإمام أو إلى يمينه وأما إذا اختلف اختلافا فاحشا لم يصدق عنوان الاقتداء عرفا فيحصل العلم الإجمالي ببطلان إحدى الصلاتين، بل العلم التفصيلي ببطلان صلاة المأموم إما لكونها لغير القبلة أو لبطلان صلاة الإمام يأتي الكلام في المسألة 11 مسألة 11 تعتمد على مسألة أصولية بحثها السيد الخوي هنا ايضا وهي أن الاضطرار إلى أحد أطراف العلم الإجمالي هل يرفع أصل منجزيه العلم الإجمالي أو يرفع منجزيه العلم الإجمالي لوجوب موافقه القطعيه فقط دون حرمه المخالفه القطعيه سيد الخوي دخل في البحث الاصولي معا مو احنا اللي بندخلكم في الاصول حتى واحد يقول لنا هذا درس فقه ولا درس اصول نصختوها لا هذا هو الخوي الخوي هو الراس اللي نمشي وراه وهذا دخلنا في المساله الاصوليه واحنا ما بنتعرض له تعرض اصولي بمقدار ما تعرض لها هو قدس سر والحمد لله رب العالمين